والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيذ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترض كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون